بابك يا مهين قد وقفنا نعز النفس في ذل السؤال ونطمع في العقاب علمنا بأنك باسط كفى النوال فبالإحسان جد واعطف علينا ففضلك واسع يا ذا الجلال إذا لم تأتنا منك من نرجوه يا مولى الموالي يا اكرم الاكرمين يا, يا رب إذا لم سألنا النبي وآل بيت له جاه على مر الليالي ترين الحق حقاً امو بالصلاه على النبي واختم بالصلاه على النبي واصحابه واذوائه ووالي لغه القلام سامي خجل لا ولو للحب لم أتكلم يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداد أحد الشداد الهائمين الحوامي ما حيلة الشعراء ذا بعينهم رهبا لذا هذا الجلال ما حيلة الشعراء ذا رهبا لذا هذا الجلال إن الذي سوى إن الذي سوى نور يوم ول است قامت عز للارض ام امسك نورك تنتمي الكوكب الارضي حين وطدته أمسى حصا امسى حصا يتيم فوق القلب